قال ان السيقان الوالي ذلك بسم الله الرحمن الرحيم يقول Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. full the bot <تصفيق> والذي يتيج و ذکر و سبحانه <تصفيق> وتعالى لا إلهة إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والله أكبر ولله الحب <تصفيق> <تصفيق> لا اله الا الله. Na no. no. دي كده بتاخد حاجه طيب ايه المباني بتنزل على نهر النيل طيب لا اهل. ها يا من رحمتك تغذيك فَكَانَ لَدَيْنَهُم مَعِيشَةٌ ۚ أَهَٰؤُلَاءِ ورحمة أبك لا غير الله مخلص لي، وين كل ذلك لما متى الحياة الدنيا والآخرة وين ربك عند ربك للمتقين. الله أكبر. <تصفيق>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 يلا ابو ربك لتديد جديد وهو, وهو ذو العرش الله القدود وهو الله القدود الله با خیلی کنم إنه هو يبدئ ويوعد إنه هو يبدئ ويوعد وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وهو الغفور الودود. لار کی لگی الذين كفروا في تكذيب والله من غرائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل بل غقر ان الذي الى وهم الله أكبر ذن اللي انا على سامر ده اللي هي جاوب انا بسم الله اوه هنا لا لا كده who <laughs> من هو آل الله الله الله لا حول ولا قوه الا بالله I <laughs> ما هو الذي فذر يكيد دون كيد فاذي كيد صناهن الكثيرين صناهن الكثيرين تدخل الصافرين انذره المر والد صناهن الكثيرين انذره سلام يا حلوين كتير مرک ایلی کانترین امیل تن تن انور ماله یک تو Merci. Merci. Merci. Merci. I uh love -oh. لا تتكلوا لا يعلم الله الله <أكره> بسم الله الرحمن الرحيم والله الله <تسألن> الله والعفو إلا ل... إن كان لفي خسر إلا الذين <تصفيق> إلا الذين آمنوا وعملوا الظالحات وتوافر وتوافر وتوافر بالحق Quan O bao A terrible جئني الذي لا امني انت الذي لا امني صالحاتها تساكن بالحق ja لا يوم دفنك الحقل لا يوم دفنك لا والله لا نوري الله اوتكن لكي تظهره على الاكوز يا <تصفيق> عليه الصادق يا الذي مدد الله رحمة <تصفيق> الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأرحاب البيت ما هو اكبر قال لي قال لي يا مشاي ما كانش هل على Oh, no, no. شاید کلیسیلیا بوده با دلی. That It's... It's...